الناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أم مَتَّ جَعَلنا مَن سَكَنَهُم نَاشِكوهُ فَلَا يُنَازِعُ نَكَ فِي الْأَمْر رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيم وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ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 النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير